وََّذينَ يُتَوفَّوونَ مِنكُمْ وَيَذَغُونَ أَزواجََةَ رََّّصنَ بِأَمفُسِهِ أَربَعةَ أَشُرِون وَشْرًا فَإذاَا بَلَغُ نَأَجَلَغَّ فَلادُ نَاحَ عَلَيكُمْ فَإذاَا بَلَغ نَ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 فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ بما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 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ